قال فعلتها إذا هو وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبث تبني اسرائي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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون.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 ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب لي حكما وألحقني بالصالحين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 ثما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرامة سنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون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 فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون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 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ اعْتَنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الَّذِينَ ظَلَمُوا أن يمنقلبي ينقلبون